في المستمع أنا و أنا و, أنا. و, أنا. و أنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلمين يقولي للجبالة و أنا في انتظارك في انتظارك في انتظارك اليوم كشام علوان وعبير زلون هندسة الهواء أشرف أفكار أنا في انتظارك أسرة الأحد من إخراج أسامة سمير ايوه يا اهلا ومرحبا بكم حلقه اليوم بعنوان سكه السلامه سكه السلامة مش مسرحيه الكاتب الرائع سعد الدين وهبه سكه السلامه هي اختيارنا وقررنا ان احنا نختار الصح دايما وإن إحنا مخيرين ما بين أمور كثيرة جدا إن احنا نختار يا إما الصح يا إما الغلط ربنا سبحانه وتعالى سب لنا هذه الحرية في الاختيار لأنه واثق إنه ودنا العقل اللي ميزنا عن سائر الكائنات العقل ده بيقول إن إحنا نلتزم بيوتنا العقل ده بيقول إن إحنا الوباء اللي بي ربنا يعني يحفظ نحاول مصر ويحفظ إن, إن, إن, إيه إيه إن, رب. إن إحنا ان نقلل من اعداد وعدد الاصابات وبصراحه الدوله واخده خطه في الكلام ده عامله خطه تصاعديه كده لطيفه وكان فيها رؤيه الرؤيه دي بتقول ان احنا نحافظ على اولادنا فعشان نحافظ على اولادنا نحافظ على نفسنا احنا كمان نتعوج في السلامه وهي دي سقه السلام خلونا نرحب بضيف على على التليفون دكتور أسامة إناوي خبير التنمية البشرية وإداءة الأزمات دكتور أسامة أهلا بك على أثير صوت العرب وصباح الخير صباح الخير ستاد عبي صباح الخير ستاد شام صباح الخير لكل ستادة والتمعين لإذاعة بلقية الجميلة إذاعة الصدر أهلا بك يا دكتور أسامة رب تكون بخير وربنا يحمي مصر ويحفظها هل نتكلم عن سكة السلامة وإزاي نختارها وإزاي نوعي الناس الوعي هو يعتبر الشيء المهم في الفترة اللي احنا فيها دي خاصة ان الأسف البعض ساعات بمتصور أنه بمنع عن الإصابة بهذا المرض ومتصور أنه إن محصن معرفش هذا اليقين أتى إليه منين لكن إحنا عايزين نعرف ان في كتير برضو من الناس كانوا عندهم وعي وعندهم التزام وكانوا حريصين أنهم يمشوا في هذه السكة اللي هي سكة السلامة تعالي now <laughs> بنواجهها النهاردة حاجه مجهول يعني حاجه كده كده مش شفافيه يعني تكوينه تركيبه لسه ما نعرفش اخباره ايه هو عمال ولا لا وحياخد منحى ولا لا فاحنا لما نتعامل مع المجهول بمنتهى بساطه كده كاننا ماشيين في سكة وبعدين في حد باللغه البلد البسيطه بتاعتنا لأ اللي هي في الدورة يعني حاجه واحد مستقبلنا فاحنا نعمل ايه ناخد الحظر ونمشي في طريق ونور طريق ما هوش طريق يقدر وصلنا باب الكلام. في راحة واحدة. المجهود اللي بتعامل وانت يعني مجهود سردي. يعني مجهود, يعني مجهود من الحكومة. يعني الحكومة عداخذ بل هذا ده. لا هذا هذا جماعي. صحيح. وقمنا عنده ولا واحدة. إيه بقى المجهود الجماعي، المجهود قب والدولة إجراءات غير عادية. من أول التنويم، من أول التعقيم، من أول أنها آلت البيت مش علشان ليه علاقة بالمدارس ولكن ليه علاقة طب يبقى المجهود الثاني المجهود الثاني تخيل سيد الشام سيد عبير مجهود بسيط، اللي حضرتك طوض يعني تخيل يعني شدام المجهود صحيح يعني مش هتنزل مثلا وتقول وتعمل حاجة وتعمل لفتات وتقول للناس وتنزل يعني دور التواهية ده قائم بيجي هات مموت بيها هذا الدور صحيح لا <تصفيق> <تصفيق> بس هو بس مش يا دكتور اسمح لي دكتور, <تصفيق> دكتور <تصفيق> اسمح لي هي الموضوع مش قاعدة بيت بس هو قاعدة بيت والاهتمام بالنظافة الشخصية سلام عليكم النقطة التالية لكي انه فيها ده عدية هاي دايما موضوع فيه شقينا يا جماعة خليبا لكم بيديه شق اسمه ازاي وشرط اسمه أي ليه ازاي معنى هطاعت في البيت طبعا سوان هطاعت في البيت ليه هاي عشان تتضاور معظم أنا اقول لكم دي كنت راقية طاقه جدا انا شفت ناس والله على الفيسبوك يعني قاعدين مع بعض وحاطين مبادرات بينهم وبين بعض كلام غلط يعني بيعملوا في البيت عشان يغيروا الولاده لا لازم نعرف السبب ولا عرضه البيت أيوه. السبب ورا عرضه البيت ان حضرتك تهتم بنظافتك انزل في الضرورة قصوى صحيحه صحيح جدا الحاجه انت بقى عندك قصه ان احنا كنا زمان بنقول ايه تسكوت الاوضه دي تركنين الناس مش قاعده فرصة اهي جت فرصه من عند ربنا صحيح خدها من ناحيه ايجابيه وزي ما <تصفيق> قال كمان وعي والنظافه اللي متلمع بشكل راقي علشان الناس تقدر تعقد من المرحه وإحنا أقل خسائر الشهر عارف يا دكتور إحنا محتاجين للنظافة الشخصية أو التعليمات بتاعت النظافة الشخصية دي مش فكرة إن هي عشان وباء بقى جيه وحيروح لأ فكرة إن إحنا محتاجين نرتب دي من سلوكياتنا نعود مولادنا صغيرين صحيح. غسيل الايد قبل الأكل وبعد الأكل وبعد الحمام وبعد الحمام وقبل ما يدخلهم ينزلوا من مدرستهم من مدرستهم الفكرة فكرة إن ده بيقل الكمية كبيرة جدا من الطائت الدول بتنهدر وتهدر وب... صحيح تحت فكره الامراض الكتيره اللي احنا ممكن يعني دور البرد اللي بيجينا العادي ده ممكن يخفف بمجرد شويه تعليمات مفيدة. وقائيه مم. صحيح خلي على على نفسي ناس في الدنيا دي على كده يعني احنا كان دائما في في المدرسه في كان في تعليمات اغسل ايدك ولما كنا في الفطحه يقول لنا قبل ما تطلع كانت كان في حس نظافه يا دكتور حسن. اسامه انت حا... انت عادك فاكر حس النظافه اللي يبصوا على الأظافر ويبصوا في الشعر ويبصوا في يدي تل... تل... أ... الصراحه كانت مريانه مش مش أه. صحيح, صحيح. صحيح. إن احنا فيه. إن احنا بنعمل حاجات بقى بنعمل نتكلم دلوقتي على البلطفه الفارس طبعاً لو هو بيشتغل نفقة دي إذا كان عدي جوانكي وبعدي جوانكي الميو خضار لا خالد إحنا عدينا هاد كامار متنين كمان لكن أنا ناقص على حاجة حلوة أنا بنتي ما أقدر أشتري كام صويا للبيت والجاي في دبي عطيت على سوق قدر طبعاً واخذ الاحتياطات دائماً من غرفة دبي أو نجد جوانكي عشان حي. انا شايف ال 270 رائع دواعي ده, ده, ده زيادة وعي جميل حلو حلو ده طيب بس انا مش كل مربوط ده عايزين ان احنا الوعي لازم اللي في الفترة القادمة دكتور اتفضل اتفضلي بقى لا تصدق كلام حضرتك انا عايز بس اخر همسة في صغيره جيدة للناس اللي هي بتنطر حاجه زي كده وتبدا تفي هي, تبدأ هي تبدأ دي اي هو حاجة. هو لسه هو, لسه هو, لسه هو, هو بعض المواطنين اسهموا في ذلك يا دكتور بطريقة غير واعية لما هجموا على السوبر ماركتس وهجموا على المحل والمتاجر واشتروا كميات كاننا مثلا ايه احنا رايحين يعني هنتنزل عن العالم خالص ما تشتري على قدك علشان تتيح الفرصه لغيرك وعلشان كمان الحاجه انت عارف ان الممنوع مرغوب وممكن يتم غلاوه فده برده نوع من وعي يعني اشتري اللي على قدك يعني كأنك عادي اسبوع باسبوع مش على يعني أيه. أنا من في كده ده انا في درس الازمه من ايام المطر وايام الثلاث ايام رائع التحصي للغايه المعلومة للغايه المعلومه بتطابق ازاي وتوقيت وصول المعلومه والمعلومه تيجي لك يعني بيقولك لك انا عندي مشكله كذا وحلول الاخطاء اللي هي 1 2 3 4 و الجهاز الاعلامي كمان عايز اقطع له صوت العرب وكل الادعاء والتلفزيون الحقيقه ان احنا عن التأويل مم. ومعيدنا أبيل قتل كده عن الفجر وإنتهينا المعلومة الاسحاب صحيح, صحيح صحيح ده مهم يا دكتور طب من خلال متابعتك يا دكتور أسامة لزيادة درجة الوعي والحمد لله زي ما تحقك لمست وقلت ان انت بتشوف فيه وعي بيزيد حتى مع الم يعني الناس بكت خايفة على نفسها وخايفة على غيرها لأن الواحد مش طبعا. المشكلة ان هو مش بيئز نفسه بس ده ممكن يئزي أعز الناس إليه لدرجة أنا انبساطي جدا من بعض المشايخ ورجال الدين ان هم كانوا بيقولوا حتى في عيد الام يعني مش شرط ان انت تروح لستة ممكن تكلمها وتعرفها الظرف وتبعت لها الهدية يعني النظر للظروف اللي احنا فيها وزي ما تشوف حضاك الفتاوى بالاداء الصلاوات في المنازل علشان ما ننشرش المرض وما نسهمش في انتشار المرض ونحد منه و احنا مصر الحمد لله تعتبر اقل من اقل الدول ان المرض يعني قادرين نعمل كنترول او سيطر عليه الحمد لله اله لا اله المسلمين والمساحبين الإله أكبر ربنا سبحانه إله رحيم إله من بسط جلية إله من بسط جلية يعني لأني أنا الله الرصومة ولا ولا دماء ولكن كنا التقوى منكم منكو هي دينا الفكرة إحنا مش عايزين نأخذ الإسلام والمسيحية بشكل ظاهري إحنا عايزين بالإسلام والمسيحية جوهر وروحه صحيح هي في الشارع لا يعني نحن نخاف على بعض ولا وهكذا دكتور السنة الصوفية خطرنا يعني اسمح لي أنا جي في بالي سؤال مهم جدا يعني الأمهات وإدارة الأزمة في البيت أيوة ما بين صراعات, صراعات الأولاد <تصفيق> والملل وفكرة عايزين نخرج الأولاد بيريحوا ساعات يعني تعمل جدول تشغل بيه الأولاد على اختلاف أعمارهم وتقوم باحتياجاتهم وتساعدهم وتشاركهم في أن هما يبقوا يعني تبقى فرصة بقى الاستثمار فعلا نطلع منها منتوج عارف زي وزارة التربية والتعليم كده لما قالت أن الأزمة اللي احنا بنواجهها خرجت فكرة جديدة إيجابية اللي هي الإي التعليم عن بعد احنا عايزين الأمهات في البيوت برضو يبقى عندها الحالة الاستباقية ويبقى عندها فكرة أنها إزاي تطلع من الازمة دي وهي مش ازمة ولا حاجة ان شاء الله تعدي على فيه بإذن الله وربنا ورباني الحال ان شاء الله طبعا كلمة السر بسيطة جدا اللي كل بقى قمر تسمعني كلمة السر بسيطة جدا وجهي بصلة اهتمام بيتك وجودك وملادك داخل البيت زي آه بقى، سهلة. اه اه اه ازاي رقم واحد فكره ان اللي احنا دسا ممكن ممكبين على الفيسبوك والتويتر والواتساب والجروبات وبين قطير كده وانا انا مع الجروبات و دي شاعات الجردين موجودة اه زرعة الارحادية فيها توقفي عنها في نوعين الأمهات هتكونها في الفترة دي إنه الأولاني حيزها بسرعة ويبقى مم. بقى ويده فاستخدته بقى جادة و المشروع بدري يبقى بقى يدونه اللي حقوق في الشارع أيي. الكلام ده بالكثير غلط ونظمة الصحة العالمية والكلام ده على مسؤولية ونظمة الصحة بقى الصحة بتاعها ان الفيروس مش بي يعني بي ممكن بيصيد بي أطفال والأطفال كمان ببعض انهم يكونوا حللة للفيروس حضرتك لما اتبعاتي هدن كرعب في الشارع وط البيت عندك مع أي حد مختلف ورجع البيت ممكن يجي لك احتمال بيروت لطفق الله النوع بقى الثاني الأم المصرية الوعية الحقيقة اللي هي أثباتك للعالم في كل الأوقات اللي مصر بتلادي بيها عليها إنها قسم مسؤولية هتعمل واحد الأنشطة جوه البيت مم. الولد قبل البنت هنعمل بقى بروجرا مودام موجود في البيت عندي المناقشه عشان كان كان نقدر ايه الصبح عشان هترتب مكان ما تنام المطبخ على كل واحد فينا هيتكتب انا عليا الملايقه في المطبخ رائع ده وناي جميل والله يا دكتور انت جميل والله برافو صحيح الحاجة الثانية هنشات بقى مع بعض ان احنا متلاش موضوع هنعمل ايه في الفتره الجايه هنعدي الازمه دي ازاي الحاجه الثانيه لو في اي حد معانا بتتصل بينا انت فين تعالى ونقعد الكلام لا. لا حنبدأ انه وعيد بشكل خرافي جدا عند ادروبه شخصية بنتي سنوية عامة افتانية سنوية <تصفيق> اندارح بنت تطرق بيها واتلاها معاليش حلو ممكن على التالية كده مع المدنس كده البيت فنتو انا طبعا كنت قاعد محا تسمع يا كلها انا البنتي عليها كما لو كانت وزير صاحب يوعيها ان الحاجات دي غلط ازاي الله برافو عليها برافو عليها برافو جميل والله ده دي درجة وعي عالية جدا وده حاجة بتبفرحنا وبتسعدنا يعني. آه. وبعدين بقى أهم حاجة طبعا نعلم ولدنا إنه ضاق في البيت الحقيقة أهم من كذا فترة عن تمنية كذا ساعة مع الأسرة ليا أي لزم. كنت شيلت على زمان رجاحة تاني. ما عن الرجاحة تاني. وتبي سكون بليه ده. اه اذا ايه ما تكونش على الكمبيوتر لا تبدلنا بمضاع كده شترانجة حديث ونظمة الصحرة هناك بتقوم الجزء مهم جدا من تخصي موضوع البيناس ان الروح المعنوية والجهاد الملح الروح المعنوية الروح المعنوية مهم جدا الجهاد الدور على ان احنا نعتمد الألبة دي مربوط بأم مصريّة وعي وتجربتنا في, في السنين اللي فاتت لما بنروح على أم مصريّة إحنا بنروح على جين بيكتسم جرعة من جلد دبي. دي رشطة ناجعة من خبير تمويل بشري وإدارة العزامات الدكتور أسامة. لست البيت وللأم اللي هو بيراهن عليها وفعلا أزمت عبر الأزمات هي كانت على درجة كبيرة من الوعي كان مدهش ومبهر للعالم كله طيب بالنسبة بقى لأولادنا الشباب انت ضربت مثال بابنة حضرتك في بعض الشباب الأولاد أنا بتكلم على الأولاد تحديدا بينزلهم وبيخرجهم وما بيبقاش صعب بيبقى صعب طبعا التحكم فيهم خصوصا لو الأب بيخرج يروح شغله لان في بعض الوظائف ما بتحتملش ان الأب يقعد في البيت بيروح يعمل شغله ويرجع وفقا لقرار سيد رئيس مجلس الوزراء الابناء الكبار اللي في سن المراهقه اللي هم في سن الشباب ساعات الام ما بتقدرش تسيطر عليهم لان بيبقى كبار يقول لا لا ده انا هاخد بس الأول شيء انا صاحبي فلان جاي لي ده احنا نروح مش عارف فين ونرجع تاني دي نقول لهم ايه تتعامل الام ازاي او يتعامل الاسره مع الاولاد في سن الجامعه das zelho بص حضرتك من ضمن وسائل الاقناع اللي احنا بنستكبرها في اضطرابات الازمات النظريه الاقناع بالعاطفه فالعاطفه الزايد عند يعني ايه قدام فاطمه اللي قومي مش هتتكلم عن له عنك وحافل الباب ويبدأ صوتي على ليه لان سن المراهقه الحقيقه اللي بتحكم فيه مش العقل الانسان ما بقاش في طاقه كبيره من ولكن هنستخدم معاه اسلوب العاطفة ايه هو ان حضرتك هتبقى موجود مع خلاص كمل بقى مع وما ترجعش البيت مرة تانية. ما لان انا خايف على نفسي اذا كنت انا غلطت عليك فاخواتك مش هيقولوا عني انا صحيح ليه ماما لانك انت لما ترجع من صحتك وتيجي لمستك لاعطنبيره لا صعبك كويس وممتاز وكل حاجه لا لاعطنبيره عادتك في كافيه معايا او في بلياردو و... او هي دلوقتي معظمها بتتقفل بس في فترة بيبقى مفتوحه فيها فممكن ينتقل صحيح عادتك قعدتك معاه وانا بقى حاسه لو انت ما خدتش اعتبارك بكل مم. واحنا مبناش إيمة عندك ولا حينية عندك خلاص يا تيدي احنا مش هنعتبرك واحد مننا مم. واحنا بالقلوش بتكونتها بطاطة ايمتنا ويعني معاك ذاتنا عندك فانت الجل جاب بعض الأحيان لما يجي الأمر بذلك بيستي مطول السحر لدى الولد ليه؟ علماء النفس بيقولوا الولد لما يكون في سند المرافقة بذلك من 12 سنة إلى 15-16 سنة ارتباطه الأساسي بيبقى بالأم مم. وارتباطه اللي هو في نوع من العند شوية بيبقى مع الام فتر تكوين الشخصية إنها مع الأم هو اللي بيحاول يبين بقى عليها الشخصيه بتاعته أوه. ممكن يتناقش معاها ممكن يجادل معاها بس في النهاية الأم بتكسب الجولة دي حاليا سيد الشامنة وزواج باحتك العكس اللي هو الراجل قال كان مستوى الإقناع سيبقى صعب شوي مم. إنما الأم المصرية اللي عندها الزكاء الفعيل أكثر من الغارج بثلاث مرات اللي تتعمل مع ثلاث أجيال في واحد وواحد والزوج والاب والأم هي الوحيدة رومانتي بذلك في العادة الكبيرة صحيح. حتقدر به العاطفة وبالإقناع واحدة واحدة اللي يستيزه مشاكل شكلها هي. الحاجة الأهم من الجيدة الإجراءين الغريبه ازاي انك تكون متقول عن حاجة حاجه اقعد ذاكر لاختك الصغيره انجليزي انت بتعرف مات اقرا معاها الدرس وتفهملهولها ندي له تكليف جوه البيت عشان يحس إنه مش قاعد فاضي مش قاعد زهقان ليه دور مهم صحيح بالظبط لما يكون على اخوات تقري على إخواته؟ علشان يبان الشخصية بتاعته انه هو الشخص الكبير انه الاخ الكبير اعرف يا دكتور ممكن تبقى فرصة ان احنا نعيد تاني قراءة مجموعة الكتب اللي كنا بأجلينها وركنينها على الرفوف الله حلو ممكن فكرة. تبقى فكرة لطيفة ان احنا نعلم ولادنا في التوقيت ده لما بيشوفوا الاب والام نسمعهم مزيجة اغنيات معيانة ضحية يمسكوا آه. هما كمان يحاولوا أنه هم يعني يبقى في سلوكيات جديدة لتدخل البيت وأكيد لو في كل عائلة فيها حد حد موهبة تمكن يمكن مباركتها داخل البيت نستغي لها لأنه ولا بيعمل بيانو مخطوعة كده صحيحة تعالوا للشارك مع بعض البعلمين الرقم الزاي والدنال الزاي عارفين لما ليس وليس وليس وليس وليس البيت مم. مم. ومن ضمن المسؤوليه كمان ان احنا نشارك جيراننا يعني ايه نشارك جيراننا يعني نهتم بالنظافه مش جوه البيوت بره البيوت, بس بره البيوت, بره البيوت كمان مم. يعني ما نقولش اصل احنا قافلين علينا بابنا لا آآ آآ حلو جدا ان احنا ننظف حوالين الممرات بتاعه السلالم والترابزين ومكابس عم. النور حاولوا مع تجربة شخصية، ورخصها طبيبة انتشاري يعني. مم. إحنا عملنا بخاخ ورضا طلع بزلك كل على باب البيت. الله. متى مطاهرة؟ يعني في مية متى مطاهرة؟ هذا ذكر إطلع. لما تيجي من برا بأي حد يعني وطبعا الكلام الحمد لله يعني قبل الأسبوع ده أو الأسبوع اللي فات يعني لو طبعين إحنا نزل لأقدر الله أو حدا يعني ضروري قدما نأخذ دخل البيت نأخذ الدخاخ ده ونبخوا على الشوز من تحت الله فكرة حرورة وما يبدأ عندما عيدنا ده بي مثلا ده كان حاجة ما نقصرش على الجيل وبلاينا عن الشوز ده بره وما نستخدم من دخلوش بوا البيت وهو شوز واحد نحنا بالدخل بس نعمله علشان يبقى هو يعني ده بتاع الخروج ده يعني عشان اه صحيح كده احنا بنعملها ال ال دي يعني نخش على الداشبورد ونغسل ايدينا بالمية والصابون لمدة عشرين سنة طيب لو ابنك ديز اللي اوقارك وقعد فترة زمنية وركب موطلط اللبس بتاعه اول حاجة تخديه بسرعة وتحطيه تنشوريه على المنشر برة الفيروس ما بيعودش على الهدوم القطنية فترة زمنية ممكنة طويلة آه يعني, يعني نحوى بسرعة ده لله بس ان احنا نخلي برنا على كبار السن كمان دي حاجة مهمة جدا ونخلي برنا إن, ان مش معنى ان انا مش جنبي حاله وان الموضوع مش قريب مني ده, ده معناه أن انا أهل او بإيه صحيح, صحيح لا هي, هي الحمد الفكرة الحمد لله, الحمد لله الدوائر يعني محدودة الحمد لله خذ ربنا علينا وإحنا عايزينها تقل يا دكتور مش عايزينها تزيد هي الفكرة في كيف الناس اللي هي كانت مختلفة بجانب أو جسم برس خلاص ما عايش فيه أه صحيح بالضبط كده والحمد لله الدوائر المحدودة عايزين نتعاون مع بعض علشان نحس الدوائر ومال عدد من الناس ان شاء الله تبقى الفتره الجايه مش حكومه ولا فينيون ولا تاني ولا حضرتك وانا وانت والناس كلها لما نعمل اقصر حاجه في الدنيا نقعد في الدولة لما حصل في القطرة سيدنا سليمان آدم دخلوا مساكنكم لا يحتمل أنكم سليمان آدم صحيح نحن أحنا نقع أحنا... أحنا... في المسكن يا ربي وعيزك في المسكن لمهمها طاومية الدولة في الشورك عمي أنا عايز أقول لحديك كمان نحن بنفكر مستمعينا أن الدولة من أول في خطوة سباقية من قبل حتى انتشار الميكروب أو عدمه بالفعل. ابتدت تتكلم على أن في موقع وقائي موجود بوزارة الصحة أطلقته اللي هو www.nc.org www.care.government.com .eg قوي حتى ان احنا نكتب بالعربي موقع وزارة الصحة للتعليم والوقاية المصرية انا عايز اقول لكم يا جماعة انه لما احنا قلنا لصحبنا ومعرفنا في الدول العربية يبتدوا يدخلوا على موقع وزارة الصحة المصرية علشان يقولوا يعرفوا الدنيا ماشية زي والوقاية الصحيحة عملت زي وبصراحة استفادوا من التجربة المصرية كتير جدا سمحتكم <تصفيق> طبعا. احنا عندنا في المجتمع حاجة بنسميها أو شخص كده محبوب مم. الناس بتحبه قد يكون لأي كورة قد يكون فنان قد يكون قد يكون في مبادرات حلوة طالت المرة الفاتت حتى ان احنا حنقول ح... يعني حنرعى مجموعة من الناس حصلت بايروس كورونا كميل الان ما تبقى منها دي هي بدل ما نطلع ونطور بعض واحنا بننطف مثلا يعني مناديل كده بشكل ممكن كل اطفال مش لاقي المنديل ده, ده استغل اللي انت شخص الناس تحبه وابدا خد التعليمات اللي انت قريتها في موقع و وبدأونها الجلسة الصباحية. الله. يعني, يعني إحنا بنحاول يا دكتور. الشخصيات والرموز, والرموز. صحيح صحيح. صحيح. الحية على المشاهير بيعملوا تحدي الرعاية فممكن يقوموا بالدور ده في. ناس ناس والناس, والناس قلته ومن ناس بتحبون. فحل. عايز أقول له الصبح كنت شايفة يعني كل فيديو صغير كده الجميل محمد هنيدي طالع بيان وبيقول ان المواطنة رقم 31 في كوريا طلعت وكانت السبب في انها مسمعتش الكلام وحاولت انها تهمل فكانت النتيجة وراحت زارت مزارات دينية وزارت مزارات اجتماعية وتعشت مع واحدة صاحبتها كانت في اول يوم خلت بقعدة الاصابة 1200 ثاني يوم وصلتهم لأكثر من 4000 تقريبا لما راحت البعابد الدينية مم. فهو بيقول من فضلكم أنا مش عايزكوا تبقوا المواطنة رقم أو الحالة رقم 31 فتحية تقدير يعني فرنام الجميع محمد نيدي وهو ده دوره بصراحة ده كلنا عادينا يرسوا تحية تقدير الحية ومهم عملنا مش عمالة الوقت في حقوم الحية الحية جنود اللي بسين بطاق بيضة ده جيش مصر الأبيض ده جيش مصر الأبيض حية اشتغل وعمل وبدل وانت مش أي لا أنا حكيت الواقع تجربة لأن زوجتي طبيبة تعمل في ضغط الصحة هي درجة التشيри كم من الناس اللي يعطونهم يوميا شكلهم إيه, أيه. وكم الضغط العضلي شكله ولكن بالمقابل بالمنتهى الاستamina ومنتهى البول الطمانينة فكل الشكر موصول لهم طبعا الحين. طبعا هم مو... الطيب التمريض وكلهم بسرعة صحيح أول صحيح سخافة تجعل أول وأنا بقترح إن بعد الأزمة دي الحقيقة ما تعود على خير إن شاء الله نادم واجيرو الشكر طبعا طبعا لأن هم الحياه الناس اللي بيشتغلوا وهذا حتى يمكن الأزمة دي في المجتمع كده من الرفع أو كيمب نمبر وان أيوة صحيح. أيوة واكيد نمبر وان هو, هو الإنسان اللي بيشتغل هم صحاب العلم يا دكتور ويصدل العلم هو الصوت العلم هو العلم هو العلماء العلم هو الصوت العلم, هو العلم. العلم, العلم, عارف العلم عارف عارف ونعلمها لما تكون في ألم غيرها إحنا ما تحضر نتخذها أبل وقوعا أبل إن شاء الله بإذن الله إحنا في حوارنا معاك دائما بنستفيد يا دكتور وبنسعد دائما وبتسرينا دائما بالمعلومات القيمة الموسوقة شكرا وش شكرا <تصفيق> الله يخليك ربنا في حضرتك شكرًا دكتور أسامة الله يخليك حب الخبرة والعلم يا دكتور دكتور أسامة ناوي خبير التنميه البشرية وإدارة الازمات وبنسعد عاديمًا بوجودك معنا شكرا يا الله الخير رب شاء الله طلما عادينا قادم بعض في ما محافظين على النضافة الشخصية وعلى أكلنا الصحي إن شاء الله إن شاء الله Yeah. هتبقى ايه لزمتي انا ايه لو لنسبح عندها لم تولي لو كنت شخدم بلادي هتبقى لزمتي يا اصلنا الانساني والاب واحد يا عالم ده اصلنا الانساني يا, واحد الف يا ادم كلنا ادم لوحد لك يا لك والأصدقاء وحلقتنا النهاردة سكة السلامة وخلونا نرحب بالدكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعة دكتور مجدي يعني احنا دايما لما بنلجأ لحضرتك بنلجأ لخبير في التوعية عنده كنز من المطبخ والعشاب والأكل الصحي وإزاي يعني نرفع مناعتنا من غير أتوية ومن غير ما نلجأ لأن احنا ناخد أدوية كتير في الفترة دي دكتور مجدي أهلا بيك معانا على أثير صوت العرب أهلا بحضراتكم والسلام والتنعيد وقت العمل كله الله يخليك يا دكتور إحنا بنتكلم النهاردة عن سكة السلامة وتكلمنا مع ضيفنا السابق لحضرتك الدكتور اسامه أناوي عن إزاي نحمي بيوتنا وأولادنا دلنا بعض النصائح المهمة المرض زي ما هو معروف ملتصق بالجهاز التنفسي وملتصق بالحساسيات وبيبان بعض الناس بتنزعج لما تلاقي حد بيكح أو فانت تعرفنا ازاي نستعرف الفرق ما بين الكوحة دي والكوحة دي وازاي نقي انفسنا من هذا الوباء وربنا يا رب ينجينا ونجي مصر من كل سوء يا رب انا حيث بس اقام من والعرب من الوضع يعني الحمد لله حتى الآن عندنا حالات الشفاة المخضى دي الحمد لله الحمد لله وبعد ال 24 عندنا 340 140 من في العالم ما شاء الله ما شاء الله الدول بيتا 82 بدل ما بيحصل بروب او امريكا في في التحرك في صحيح وكان في نقص في التغطيه وديه نقص بيه بس العيدي أو واضح ان معهم لذلك الوضع عندنا بيه جدا الحمد لله وده ان احنا ممكن نقايا منه كيف يدلنا لكن الكوحة العادية معروفة بتاعت او معروفة في طبعاً في ازدهار الحرارة نا... في طماننا قبل اربع ايام وصلت وكذا نوع من الجلواند ومعا تعقيدات في الارقام لكن الكورونا بقت بتشهر لو كانت عند في حاجة أول حاجة ان اختلط اختلطت حد ايوه كان عامله اثنين اذا رحت المستشفى أو رحت دول في مكان فيه الحته دي مم. ان جاي من بلد كان في صوره على في بيت وعادي البانيا هو او فرنسا والدول دي صحيح ايه مثلا حاجات كلها مهم جدا نقربها غلطه وانت في تاريخ الماضي دارب اسوان بعد كده عباره واحد كان بيجاي وبيوصله بقى طب ايه الاعراض الاعراض الفتره اللي تقريبا في جديد اليوم الخامس في دي الوقت اللي عنده ارتفاع شديد لا يستكين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 واحداً منا في طريقنا للطريق في زمن فارس في زمن فارس في زمن مسلم زمان نهاني وفي بحثين طبعين قريبين تقولوا إن أحيانا بيبطير شاكه وقتمي يعني فيه ممارس الباب أو الساب أو خيء في دي كلها الحاجات دي كلها باب لازم تحتلل شاك وقتمي وخادي كالي سيح كالي سيح ولا ولا ولا, ولا المهم الناس اللي شاكت بسها والناس اللي اعتاد أحسن الأدولات داد وكل واحد معاين بدروهم من عوضة يعملوا حاجة تسوحي بسهم يختار يعني التروية لا يوجد خلاله أولا لكنها المثالة معذكر ولو انتخذ الحماج بعد ذلك المنطقة مع بي لو انتخذ الحماج يجب أن نوضيفه وتعقيمه بالكلور الذي في البيت المنطقة العربية هو ده 1-10 بذلك يتحقق الروسات نفسها وبعد كده لازم هو وده حواليه بس, بس البيت هو اللي رعيته أو نفسه هو كفية ينبذت نوتيات وينبذت مكة وكل حاجة ينبذتها بس يا دكتور عايزة أقول لحديك <تصفيق> على حاجة في فكرة دلوقتي دايرة في عقول بعض الناس اللي هي إيه بيسمع في التلفزيون فيطبق على نفسه م. يقول مثلا الأعراض زي ما حداك وصفتها كده يبتدي يقول أنا مش عارف أخذ نفسي أنا متوتر أنا ايوه أي والوهم زي البني آدم يفسر أو يقول فعلا أنا في حالة مرضية تستدعي فعلا تدخل المستشفى وإن أنا أنزل أروح وإن أنا, لا أنا حالتي ما تستدعيش ده يعني ما بين الوهم وما بين لا لا. الإهمال عندنا هنا في رقم وخمسة في كل دول عضاية الزرقية تلفوناسة طوار للصفة او اليوم ده خط ساخن في حضرتك بتقول عليه مية وخمسة معمول من وزارة الصحة في مصر. مصر في مصر في وخمسة في, حاجة أنا في بس احنا نقول إذا حد حرارة وثلاثين كان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 انا كنت كنت بقول على موضوع ولا حاجه ملهيش حاجه يبقى اقرب الحاجات بسيطه بناكل تنكات ولا نعمل مركزه مين ولا كنت في الخليج تقول لي لو واحد يطلع يبقى الحاجات البسيطه اللي موجوده فينا دي كلها نعرف ان عنده اللي فوق يا دكتور اللي فوق ولا فوق لا for the 50. For the 55. Yes, it is. The number يبقى people are not wrong. You can't tell. You can't tell me. You can't tell طبعا انت ما في الادويه ساعه قبل المغطس المزمنه بتزود المناعه افضل يبقى بعد كده بقى حاجه مهمه جدا في المناعه بتاعتنا هي في الصين حوالي 2035 تعمل دلوقتي في اقره المتفاهات افضل عطاه المتفاهات اقرب مش فاكره دي قال لي الشعب الروسي مهم دلوقتي بنوعهم في العالم كله تلاقيني راحه في عينيا امبارح ايه اللي نوع من الوعي الصحي كلام الدولة. ما بيش أي اهتمام دي التفاعل الاجتماعي مشي بالشوارع. السؤال عنكم خمسة بعد يا طالب. ناس في البيوت كانوا عم يروحوا للصحة. ناس بيتحركوا ويعملوا يومي الصحبة وبيتحركوا. يعني اه حاجة غريبة. طبعاً. تعلم على تربية ولا يشوف. لا تفضل. ده مهم يتطور ده. ده خد رأيك ده ده عايزين نوعي الناس ونعرفهم علشان احنا نفسنا عايزين نعرف من حضرتك كمان. تفضل. أنا لازم ممكن إن شاء الله في بضعة نارية. فضائق أمريكية امريكيه مني يعني حدد معايا بكره عشان اتكلم مع التغذية عشان التغذيه ورفع المناعه بتاعه المرضى الامريكه اللي, اللي هو اللي بيعطوا المشكله دينا في الكورونا ايوه حضراتكم ليه اللي واحد النظام الغذائي المرضى في تم شفاءهم كان احد ده بالشفاء لا طبعا شفاء تم تغيير الغذائي الغذائي اللي كانوا كانوا كانوا أقضية تدفع المناعة ده دي البروتينات وأنا كنت فتلت أقل فيه ودعايتهم أطلوب إذن الحمد الوقت يتخذينا كل حقوق وبقى كده جابتك عن برس والله يعني تفضل ان تكون بروتينات نباتية مش بروتينات حيوانية الأيام تم تصويرها أي. إي أي. أي. أي من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان كاليفورنيا افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان ان من ساعات ان ساعات افضل كله، اجل دي تكون بترفع من من ستين أحمد يعني الخدين أدر ااا أدر عالي الخدين أدر خاطر التريلا وبش من لأن التواصل يعني منا وهذا التواصل اللي راح مع الكورونا دخل من خايفة صحيح بعد كده كمان ليش نأكل وتروسنا نأكل كل حد متدورنا جنبها وين سوق بيجي ملون هذا طماطم هذا غير ما كل هنا حاجة مع بركبات الفايتو وبركبات الفايتو موجودة من توليدا إذن فعال مناعة فعلا وقت الأسامات وقت الأوبية جاي دي بلدي بسطول ما تقلق أمد خيار أمد خيار أمد إنتا ونورينا فهداجة وحن نعدي لنا بكتا هدوث عندنا، عدنا كمان، دي سمينات وأبلا بعد كتا كمان محرح مفيش دول في الفيروس ولكن أنا ما أن ليه دي الأجاك الفايروس ايه مسوطاة دي من وظامة صحر اوكي مع احسراني من وظامة صحر بس حقه اه مهم يعني وكلها حالات سريرية يعني حالات في اه اه انا مش حسابة الضغط تعليق على تعليق انا تعليقتي عمده ايه ايش مشينا ناخذ بايبال دي وانت عندك السيور والقراص و عندك جهاز كاديلو برتقال لامع الحاجه انت ملاحظ انت عندك نقص السيور والقراص وعندك بتقول انت عندك البرتقال وعندك كل حاجه برتقاليه وكل حاجه اخضر ده وبعد لا خير وبركه تفك على برده الحاجات دي كلها إن أنا أبعد عن مظبط حيوية، أبعد عن الصمت صمت، وزيت مطاعم أصلاً عندهم، وأنا أبعد عن الحاجات اللي اللي محفوظة على قدر الإنسان، ووتنام. فيها مادة حافظة دي تمامًا. خصوصاً الأطفال بيشباتوا في الحاجات اللي فيها مادة حافظة، في نوعيهم وعيه وبرده إن الأمهات وال ما يسمعوش كلام الأولاد في مثل هذه الأمور. خصوصًا بدل دلوقتي هو أكل المدارس، أكل المدارس وأكل الحمام. بعد بقى حسامنا لابني نتعلم عن طريق النت و ده نحن دلوقتي لازم نقعد ساعات اطول مع اولادنا و نعيد تربيته و نعيد احنا فيه. احنا صحيح مفاهيم صحيح, صحيح. مفاية مفاية طيب في لما دكتور <تصفيق> آه. آه في ناس عندها حساسيات على الصدر وعلى الرئة لما بتشم روايح <تصفيق> الكلور <آه>. الزيادة <تصفيق> والكحول الزياده لها نوبات كحه فتعامل إيه؟ طيب كلام هقول لك صح وكل حاجة مثل ما تقولين عيلة ونادرة نعمله إحنا حل لحاجة ثانية تولد صابري أو إحنا خدنا مكان خطي عشرة دين خطي كتير خطي إلى حد ما على فكرة ما خدنا مكان بس تحتنا فكرة وعلى فكرة وذول حاجات مهمة جدا وحاولنا على أطلال. أنا مش أول مرة أعمل مع أوراق أنا مع أستاذ ضمن الحاجات اللي انا عملتها وبعدين قال الناس كلها أنا كنت ماشي في الشارع وشمت حاجه مثلا انت حرقت صح؟ حد حرقوا بنعمل على طول سكت المناخير ما ليش حنفيه ولا أي حاجه, حاجة بروح اشتري أي ميه اي ميه معقاه دي استنشق بيها ومستنشق بيها ايوه اي آه آه. اي, ماليب. أي, ماليب. أي, أي. أي عند استنشاق شيء غريب واحد مين نحن لو عدنا نحن بكل شوي نكسر جينات نكسر عيني نمفيها مثلاً مرتين مرة مش بكسر جيني بس بكسر جينه بالمرة بكسر العيني. وإيش بالمرة صحيح بقرصر. صحيح. صحيح. أغرغر. أغرغر. أقول لك بس هقول حالي بمناسب الغرر يا دكتور في ناس بيقولوا الغر بالخل هل ده صحيح ولا حضرتك دقيق يعني ولنا المعلومة إذا كانت صحيحة ولا لا. الغرط صوت حفلتك كله زمان زمان أما بأشياء البساطة. أيوة. يعني حطوا البطن تحطوا البطن تحطوا عليها ماء. حط على ملح منها هو من تحت هو كان الملح ي يشوف السوائل. لو غضت الملح ولو ب... بمية... يعني ماي ماي ماي ملح هو يدخل غرو فيها. بتسأل بتسأل الفرزات الموجودة بالسن. وتحسين طلبه هيدخل عبر الناري دي حاجة ثانية بقى أيوة. احنا الكورونا دي كل بالحاجة سخن منافير. أنت كان هالزاي ما يا سلام. ااا ال من الآن نحن زي مريضة. إذا بقينا كافي. في, دايما في. في, دا. دا دايما في إن شاء الله. آخر بعد التخين. أنا كنت بحمد الله رب العالمين. من في العالم علاقة من على علاقكم التخين بالكورونا. وأفضل الله علي. في شديد. وهذا ما ذكر واو واو ولم تنفط الأبحاث بعد فحص 48000 حاله ثبت كده أن هناك عبقرا بند التدخين هو فيروس الكورونا وان في دورة تقريبا منع الشيشه ومصر ما منعش الشيشه الحمد لله وبعض يا, يا رب قرار منع الشيشه دايب. يعني يسري حتى بعد العمر يا رب لما مش عايزة اي امرأة عربية مش عايزة اي سيئلة عربية تأتي لحد نور دخل هدانها ولدخل أولادها عشان ده هيدخل الكورونا ودهها ودهها ودهها يبقى من هنا أولايا تطقط الشيشة في الجميع التي هو العربية والسجاير والبطوة يعني الحديث معك ممتع دكتور ودايما بتدينا المعلومات الجميلة الوافية بنشكر حضرتك دكتور مجدي بدران استشاري الحساسية والمناعه ودايما يا رب مصر بخير ودايما عندنا الوعي الكافي ان احنا نقف قدام اي وباء أي فيروس واحنا قادرين على ده شكرا لك يا فندم الف شكر. شكرا شكرا جدا لحضراتكم وكل بحضرتك سلامتك سلامتك سلامتك